تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ منكم فقد ضل اِفْقَفُواكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءٌ أَوْ يَبْسُطُ وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَيَدَّعُونَ لَوْ تَكْفُرُونَ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 في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم إذ قالوا لقومهم إن نبرأء منكم ومما تعبدون من دون الله ومن ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء Rubbana alikat vekelna ve ileik ana bna ve ileik almacir Rubbana la tejalna fitneta lilabine kafro ve affilana لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولّف إن الله هو الغني الحميد عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنھُمْ مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوك من دياركم أن تبروهم, أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين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 إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فانتحنوهن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 ولا تمسكوا بعصام الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم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 اتق الله الذي انتم به مؤمنون يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك, يبايعنك يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزني ولا يزني ولا يقتلن أولادهن ولا يعتين ببهتان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 يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة